تكرى سيدنا كل جسر بان بأن أتبتنا فيما سباق بأن وجود الخمس يثبت من حين ربور ولكن شروطاً بشرط متأخر، وهو عدم الصرف في المان إلى تمان سنوات. فنتكلم عن اذا كان تبولة فانس من أول الورق، فهل يجوز المكلل أن يؤخر دفع الفانس إلى تمان سنوات؟ ولا يجوز يقول <تصفيق> عندك الوجود في إثبات جواز التأخير وأنه يجوز دعوان أخبر ذلك الهند إلى تمام السنة وهذا الذي الرابع الذي يكرهوه فهو عندك المقام كرأ أمور لأنه تطويح لها في الإستدام تعرض لها لأنا. قال ألمؤون على خسمين المصارف الضرورية المحفر والمسكين والمحفرس وهذه محدودة بحد معين ربما يعلم الإنسان بمخلاره ربما يشوف وربما يكون بها قدر متحقا المصارف غير الضرورية فهي والحج المندوب والزيارات هاي صربت خيرات ومباركات فان هذه موان فلا انها شنو غير ضروريه وليست حدود لحج معين هذا خبر ماني بدخلية البحث تقسيم تفسير المعونات ما إذا ربط لا أصلا. ما له ربط بالاستدلال هو مقدمته استفادا من كلام المقدمة الأولى الخمس متعلق من حين ظهوره إلا أنه مشروطة بشرط متأخرًا وهو عدم الصرف في المقام إلى ما يخص المقدم الثاني ذكرنا في العصور أن الواجب المشروط لا ينتقل إلى المقدم حتى بعد إقصود الشيء، فضلاً عنه قبل العصور السابقة. فإنه مثلا إذا قابل الاستفادة فحج، ثم حصل الاستفادة. بعد فصول الاستطاعة لا ينقلب الحجاج المطلوب هو مشروط الاستطاعه الاستطاعة حصل لماذا؟ في السر في الوصول وهو أن الشرق دخيل في الموضوع والموضوع لا ينقلب عن الموضوع حتى بعد فأيدي الحق إذا قالت الآية المباركة ولله على الناس حج لله هذا هو الحج من استطاع إليه سبيل شرط الوجود هذا الشرط قيد في الموضوع يعني بالنتيجة موضوع الحج هو الاستطاع الشرق دائما يصير موضوع بالنسبة للفضل نسبة الشرق للموضوع نسبة الشرق للفضل نسبة الموضوع للفضل فالشرب قيد اذا تبين لنا هل الموضوع يتغير عن موضوعيته بعد حصول الخمر مثلا حرمه شرب الخمر هذه الحرمه خط اين موضوعها بعد حصول الخمر خارجه صارت الحرمه فعليه ينقلب الموضوع عن موضوعيته يبقى الخمر موضوعا للحرم الموضوع لا ينقلب عن موضوعيته حتى بعد فصلة الفاضية ففعلية بما أن الشرط موضوع منك. والموضوع لا ينقلب عن موضوعيته حتى بعد فعليت الفاضية فالشرط لا ينقلب عن شرطيته حتى بعد فعلية الفاضية هذا معنى ما نقوله بأن الواجب المشروط لا ينقلب واجل مسلوط مشلوط حتى بعد فصلة شرطية وجوب الظهر مشروط بالزواج إذا دخل الزواج يعني سيدي وجوه مطلق يبقى وجوه وجوه م... مشروط معنى مشروط؟ يعني أن موضوعه وهو الزواج ما زال على موضوعيته ولذلك ذكرنا في الوصول مسألة الترتب بين الأهم والمهم هنا أشاره ولأجل ذلك كان الواجب المهم المشروط بأسيان الأهم مشروطا مطلقا فما فصلنا البحر حول ذلك في ملحة الترتب مش معان حيث قال هناك في ملحة الترتب بأن إذا قال المولى أزل النجاسه عن المسجد هذا واجب أهم فإن لم تزل النجاسه فصلي. فهنا نلاحظ أن وجوب الإزالة وجوب مطلق ومقيد بخير. ولكن نلاحظ أن وجوب الصلاة وجوب même بخير. إن لم تزل فصل ووجوب الصلاة مقيد بشنو؟ بعدم عدم الإزالة يعني بعصيان الأمر بالأهم وجوب المهم هو وجوب الصلاة مشروبinander بعصيان, بعصيان الأمر بالأهم يعني بعصيان الأمر بالإزالة وهذا المشروط لا ينقلب عن كونه مشروط حتى بعد فعليته يعني هذا العبد عصى الامر بالازاله وما ازال المجازر بعد عصيان الامر بالازاله الواجب وهو الصلاه صار فعلي الان كون الواجب وهو الصلاه فعليا لا يعني انه انقلب من كونه مشروطا الا كونه مطلقا بل ما زال مشروطا لأجل ذلك كان الواجب المهم المشروط العصيان الأهم مشروطا حتى مع فعلية في العصيان كما فصلنا الوحيد خوله فيه الحفاظة المشبعان تيجي الشتري من هذه المقدمتين أنه المقدمة الأولى أن ثبوت الفمس للشروط بشرط المتأثير وهو عدم الصرف المؤونة إلى المهدسة مقدمة ثلاثين الواجب المشروط ضاين خلم عن كونه واجب المشروطين حتى بعد حصول شرطه فضل عن ما قبل حصول شرطه إذن نتيجة هاتين المقدمتين أنه بعد حصول الربح ثبت الخمس ثبت الخمسة في انثبوتا معلقا على شرط المتأخذ إذن يجوز للآن أن أصل هذا الربح المؤونة لأن الشرط ما هذا مشروط لا ينقلم مطلقا حتى بعد حصولي شرطي قبل حصولي شرطي إذا يجوز لي أن أصرف وإذا جاز لي أن أصرف في المؤونة يعني يجوز لي أن يؤخر دفع الخمس إلى نهاية السنة جواز تأخيره إلى نهاية السنة لأنه مشروط بشرط متأخير صنص إلى يعني لا تحتاج إلى عقد مقامين ولا إلى استدلال بهذه الوثور معنى كون وجوب الخمس مشروطا بشرط متأخر وهو عدم الصرف في المالونه الى نهايه السنه معنى هذا انه يجوز لك الصرف الان معنى هذا انه يجوز لك تاخير الخمس الان مو هذا معنى أصلا لا حاجه الى اقامه وجوه الاربعه وجوه أربعة سيره صحيحه ابن مهذيا صحيح ابن ابي ناصر الرابع وهو العمدة هذا الوجه الرابع الذي ذكره قدس سر واعتبره العمديه سسنا ليس دليلا لازم كلامكم السابق وهذا لازم القول بان الخمس ثابت ثبوت معلق على شرط متاخر وهو عدم صرفه في المؤونه الى نهايه السنه لازم هذا كلامه يجوز لك الصرف المؤونه الان وانه يجوز لك تاخيره هذا لازم هذا ليس دليلا عليه وهذا الأمر أصلا بعد أن تسلموا بالأول لا بد أن تقولوا بالثاني صن تسليمكم بالأول وهو أن ثبوت الخمس ثبوت معلق هذا التسليم يلزمكم القول بالثاني بلا حاجة إلى إقامة دليل أصلا لازم قهرية أصلا فتجشم الاستدلال وإقامة وجوه أربعة على جواز الصرف في المؤمنين ثم يذكر زوائد في الكلام أحبه. لو فرضنا أن المكلف قطع لأنه جنوب لا يحتاج المعونة ربح ألف ريال ويدري أنه ألف ثلاث ريال لا يجب أن يحتاج هير المعونة وأنها ستبقى إلى نهاية السنة مع ذلك يجوز له تأخير مع أنه يدري أنه لن يصرف في المعونة يقطع بأن هذه الهدف ستبقى إلى نهاية السنة ألف مع ذلك يجوز له أن يؤخر لكم لماذا؟ لأن الشرط ما حصل بها الشرط هو عدم الصرف إلى نهاية السنة وعدم الصرف إلى نهاية السنة ما حصل؟ الذي حصل العلم بالشرط الشرط ما تصبح فرق بينهم وعليه فلو فرضنا القطر بعدم الصرف في المؤون إلى نهاية السنة بحيث تيقننا بنصول الشر مع ذلك لا يجب الأداء فعلان وإن كان متعلقا بالخمس في جوز التأخير وذلك لجواز الصرف في المؤون من غير إناطة بفعليت الصار لازم ثبوت الخمص فعلان لازم ثبوت الخمس ثبوت معلقان جواز الصرف مع جواز الصرف إذا لا يجب عليك لا. ال... إذا... صحيح تقول ما أحتاج لكن يجوز ما أحتاج آخر غيره من يجوز لازم القول السابق هو هذا إذا قلنا بأن الخمس ثابت ثبوت معلق على شرط ماذا لازم هذا الثبوت المعلق أنه يجوز للصرف صرف ثامن تصل لازمه جواز الصرف مو لازمه فعيد الصرف لازمه جواز الصرف ضربت قلبك صرفت. فما دام يجوز لك الصرف كيجيب عليك دفع الخمس ليش سمعت ما يجيب عليك دفع الخمس فعلا ويجوز لك الصرف فعلا ليش سمعت ما عبد الدين سي يجوز لك صرف هذا الخمس في المؤونه ويجب عليك دفع الخمس فعلا طب ما ليش لازم قولكم بأن الحمسة بالتبوت المعلقة أنه يجوز لي الصرف لازم قولكم يجوز لي الصرف أنه لا يجب يتبذح فعلا وإن قطعت بعدم الصرف وإن قطعت بعدم الحاجة. فإن وجوب الأداء فعلا لا يتوقف على عدم الصرف بل يتوقف على شنو؟ جواز الصرف يتوقف على الجواز لا على الصرف نفسه وجوبه فعلا يتوقف على عدم الجواز لا يتوقف على عدم الصرف فإذا كان يجوز إذن لا يجب الأداء فعلا صار لا لا. فمن الضروري أن جواز الصرف لا يجتمع مع وجود الأداء وبالجملة القطع بعدم فعلية الصرف خارجا لا ينافي جواز الصرف شرعا لعدم استلزام الجواز تحقق الصرف بالضرورة فأنت مرخص في إعدام موضوع الخمس موضوع الخمس وهذا هذا الرحل مرخص يعني تُعلم هذا الرحل بصرفة المؤمنة وإن كنت غير محتاج مرخص في هذا ومن الواضح أن هذا يعني إعدام موضوع الخمس ملازم لجواز الإبقاء يعني إبقاء الروح بدون خماس فكيف يجتمع ذلك مع وجوب أخراج الخمسة فوران ومن لدن ظهور الرب التهافت الواضح بين الإذان في الإخراج في هذا الحال وبين الحكم بجواز المؤونه إلى نهاية السنة كما هو ظاهر جدا وهذا هو الوجو أو وهذا الوجه هو العمد الحكم بجواز مضافا إلى ما عرفته احنا قلنا هذا ليسا وجماله هو نفس الحكم السابق تلتزم بحكم الحكم لازم الحكم هو هذا تلتزم بأنه تبقى معلق لازم اهتبقى معلق هو الجوات فتحصل من الحق فتحصل أن الحق والحكم الوضعي وإن كان ثالثا حين ظهور الربح لكن من حكم التكليف يعني يتوب الإخراج فهيثبت الله في آخر السنة وعند قدور حول و ان جاز خوفه يريد يطلع الان فقط انتهينا منه سؤال الثالث والسبعون لو اتلف بعض امواله مما ليس من مال التجاره او صرف لم يجبر بالربح من مال التجاره وان كان في عامه اذ ليس محسوبا من المؤمنين كلام سيدنا قدس سروه <تصفيق> قال هنا صورتان الصورة الأولى أنك عندك تجارة وربحت منها خمسين ألف مثلا ثم هدمت الدار التي تحتاجها للمؤمنين. يقول هنا يجبر من يجبر الصورة الثانية أن التاليف ليس من المؤونة تاليف الشيء ليس من المؤونة مخزن من المخازن. مئات المخازن أو أنه شنو من المؤونة لكن لم يصرف الربح فيه. انت ربع خمسين أليم وثالث عندك في شيء الشيء ممن المؤونة او اللي ثالث كان من لكن انت هذه المؤونه لا تصرف عليها من هذا الرجل عندك اموال ميراد في هذه الصورة الثانية يقول مثلا الدايج شو ما الدايج؟ قبل أن يجي لدليلة سأريد فهم يفهم الحكمة لا يجب أن يجب أن تصرف من هذا الرجل في هذا التالي ترضمون المؤونه يرد ترض أنه تلف مخزن من المخازن التي أنتشنه لا تحتاج هيقول فقيهون لأنه إذا صرفت الرجل أنه لا يجوز لك صرف الرب في هذه الخسارة إذا مقصود لا يجبر يعني لا يستثنى يعني أنك لو صرف ما يستمع ما يستمع خمس ثالث ثالث عليك وهو مثلا إذا ربحت ألفاً وخسرت مؤونتين وغمت صرف هذه الألف في المؤونة هنا إذا جاءت الغاز السنة ما يجب عليك فمس صرفت الرجل في اما أما لو كان الثالث ديسه من المؤونة كمخزن وصرفت الرجل فيه في نهاية السنة لا ما في يجب عليك الفمس في في هذا أو لا من المؤونة لكن انت تعودت أن تصرف عليه من الميراث لا من هذه الاربعه هل مرة؟ لا صرت عليه من هذه الاربعه ما يستثنى ما تعزى ولذلك من مؤونتي الشخص ان يسدد اتلافه سواء كانت من, من مؤونه هنا في سرمانه من مؤونتي ان يسدد الثلاثه و انت سبق من سبق من السيد قدس سره أنه قال يجوز أن يصرف على مؤونته من تجارته أو من غير تجارته كيف سدعه قارة يفرض أن الثالث مما يحتاج إليه في معاشه كما لو انهدمت داره فحتاجت إلى التعمير وهذا خارج عن محل الكلام لأنه من صرف الربح في الموامل ظاهر كلام أنك لو صرف هذا الربح في تعمير الدار ما يجب عليك الفمس في آخر السنة لأنك صرفت الربح في يفرض أن التالث مؤونة ولكنه لم يصرف الربح في تلك المؤونة انهدمت الدار بس أنت ما صرفت ما صرفت شنو؟ الربح بوله آخر السنة يستثنى لا مال أو كان مالا خارجيا غير المؤونة كما لو كانت له مواشي فتلفت فهل يجبر هذا التلف أو الخسارة الواردة من ربح التجارة بحيث لا يكون فيه خمسة أو لا يقول <تصفيق> الله معنى لا يجبر يعني لو صرف يتعلق الخمس بهذا الربح يقول هالشكل ظاهر هذا الشكل؟ ولانه انه لو صرف هذا الربح يشنو في شيء ليس من المونه لآخر السنه ما هيك صار بعد اخر 50 يشنو ما شكل اختار قدس سر عدم الجر وهو الصحيح والوجه فيه ظاهر شون الوجه فيه ظاهر قال انه لان موضوع الخمس مؤلف من امرين ربح وأن لا يصرف في المعنى. هذا ربح وما صرف, صرف في صرف بغير غير المعنى آخر السنة يقول لك وين اللي ربحته وصرفته في الخساره اللي حصلت مثلا المخزن لا هذا ليس معنى صرفته في غير المعنى. فهو ربحون ولم يصرف في المعنى فيجي فيه شنو خلفون غاية الأمر إذن يصح أرفا أن استفاد ربح وقال ربح يقال ما ربح ولم يصرف من مأونة حسب الفاضل مأونة غاية الأمر أنه قد وردت عليه خسارة خارجية لكنها لا تستوجب سلب صدق الربح يعني هو عندما احترق مخزن من المخازن عنده يقال أنه ما ربح خمسين ألف قط عني وقال ربح خمسينان يجدوا ربح خمسينان طب فهذا يقول قط عني ربح خمسينان في ذنب الربح صدق الربح صدق ولم يصرف في المؤونة بالفروض ان المورد اللي صرف فيه مؤونة هذا الشيء ما يحتاج إلى انت فموضوع الخمس تحقق ربح ولم يصرف في المؤونة اذا فالجبر يحتاج لا دليل جبرال هذا وعليه فنعم ناصة من التخميات ولا يفرق الحال احنا قبل هذه ولا يفرق احنا جاول من المؤونة وانت تقول موضوع ماذا حقا نقول تقول موضوع الخمس ربح ولم يصرف في المؤونه وانت ربعت خمسين أجل صرفت صرفتكش في, في تعمير هذا المخزن والمخزن ليس من المؤونه اذا ان رفض لم يصل في الموعد اذا اجب فيه نقول صرح في سائر لا يليق بشانه الإنسان ان يسد تلفه اجيبنا ذكر هو الإنسان إذا وهب مالا لغيره وكانت هذه الهبة لائقة بشانه فلما قلنا او لا تسديد الإنسان خساراته واتلاف لا يليق بشانه وليس لايق بشانه فهل هذا لايق بما قلنا نفس المخزن مو من المؤونة أما تعمير المخزن من المؤونة بعد لا يكون عندنا خلط بين الأمرين سيدنا قد السر تبع عند صاحب عرو إذا كان صاحب عرو ناظر لهذا السر سيدنا قد السر يقول هكذا الدار التي انهدمت وصرفت الرحم ثارتا تكون هذه الدار للمؤونة فصار فورب يعد صرفا للمؤونه اذن لا يجب الخمس ان موضوع الخمس لم يتحقق موضوع الخمس ربحا لم يصرف في المؤونه وهذا الرب صرف في المؤونة. اما اذا كانت الدار التي هدمت انت لا تحتاج اليه هذه الدار يعتل النزهه الدار لا تحتاج لي. وصرفت الرب في تعميرها يقال بان موضوع الخمس تحقق لان هذا الرب لم يصرف في المؤونه صرف لكن لم يصرف في المؤونه نقول نفس الدار ليست من المؤونه اما اصلاح الدار التي مثلا اتنزه فيها من مؤونته دعاه ضيوفه من مؤونته شنو هذا الكلام تقولون سابقا ان ضيافه الضيوف من المؤونه ايش تقولوا ضيافه الضيوف من المؤونه تزويج الاولاد من المؤونه شنو هذا كلام في العادة وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهدايا وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة بنذر أو كفار أو دين أو أرش أو غرامة وكذا ما يحتاج الى من دابة وجارية وعبد وأسباب وظرف وفرش وكتب وما يحتاج الى تزويد أولاده وختانهم وما يحتاجون إليه في المرض وفي موت أولاده وعياله إلى غير ذلك مما يحتاج من لا يعد سفها وسرفان انا ابغض سن تلفا مخزن من الف مخزن سن تريم لك الف تلفا مخزن من بين الف مخزن الا يليق بشانه ان يعمر هذا المخزن بليق بشانه او اذا كان يليق بشانه صرفه في كل مخزن ثم قال ولا يفرق الحال في ذلك بين القول واختصاص الخنص بأرباح المكاسب أو التعميم لمطلق الفائدة مما هو خارج عن الكاسب ضرورة أن كلامنا في الجبر لا في ما يجب فيه الخنص هذا كلام ما أجب قصلا منه فارق فسيحة سلام سمسي. ما رسالته القطر بعدم المنجرة مثل ما صاحب الأروسي وعلّله بما في المهن مضافا إلى أن الثلاث لا يمنع من صدق الربح تلفت عند خزانه لكنه يقال ربح حمسين ما قالشنا صدق الربح ما قالشنا في العنصر ثاني صرف كل مؤونة أو ما صرف كل مؤونة ومنه يظهر دوران الجبر مدار احد الامرين المذكورين منه فإذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر يعني الجبر يدور مدار أمرين ربح لم يصرف المؤنى. إذا تقولوا ما ربح وهذا واضح بعد ما عليه إذا تقولوا ربح وصرف في فماذا هذا مثلا يقولوا عليكم داء قلت بكل امر لكن بمجرد روح واحد معناه ما وإذا واذا انتفيا معا انتفى الجار دعم من قال على الهدفة. ثم ان الاول اعني انه مؤمن فهو منتف غالبا نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار الثالث، فاشتراه كان من المؤونة حينئذ وليس مثل ما مثل السيد داره يحتاجه وأما الثاني فهو المنع من صدق الاستفادة عرفا مع ثلاثة فلا يخلو عن وجه سيد الناقش. وجه الأول ما صدق الرجل <تصفيق> والتفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف وغيره بلا فاصل ظاهر والعرف لا يساعد عليه العرف يقول ما رده نسألنا نقشنا في الثاني نقول لا هذه دار لا يحتاج إليها في المؤونه لو صرف الرذع فيها يقال ما صرفه في المؤونه يعني مو مؤونه لكن إحنا الناقش ربح لو ما ربح أساساً عندما ربح خمسين ألف وهو محترق عند مخزن تسعين ألف عرفن يقال ربح أو لا يقول لا عرفه والناقش في العنصر الأول أنه عرفن ما يقال له ربح. يعرض عنصر الثاني يسلم بإخوانه نعنصر الأول هذا بعد السؤال. نعم بناء على اختصاص الخمس في فوائد الاكتساح يحسن التفصيل بين الاعمدة. نعم بناءً على اختصاص الخمس في فوائد الاكتساح يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساح. فيجبر بالربح الواقع فيه والواقع في الاكتساح فلا يجبر به الربح الواقع فيه لعدم ارتباط احدهما بالاخر أما بناء على الهنوم التنسية الخارجة فالجميع مرفوض بالحظة واحد، فتكون موضوعاً واحداً فالجلد يكون في محيّة بالحكيم نقول موضوع الخمس إذا موضوع الخمس ربح الاكتساب يعني خصوص الربح الذي يكتسبه بعمل إذا موضوع الخمس ربح الاكتساب من الواضح أنه يصدق ربما أنه ربح ربح الاكتسابيا وإن احترقت هزن هزن ما له علاقة بالاكتساب ديك ديكتور مثلا حصل عليها بالميرات ومشه ذلك خسارته في الميراث ما تنافس الربح في باب الاكتساب احدهما لا ينافس الاخر فاذا كان موضوع الخمس ربح الاكتساب يصدق انه ربح عرفان قل بانه خزن خسر خزانه فادي خزانه ميراث ايش هاي كل حاجه تجاريه ربح فلا يجبر احدهما بالاخر لان هذا موضوع وهذا موضوع اخر صحيح ولا أما إذا كان موضوع الخمس مطلق الفائدة مرة يقال استفاد عرفين دخل في كيسة خمسين طلع من كيسة تسعين قال ربح عرفين استفاد ففرق بين موضوع الخمس هل موضوع الخمس الاكتساب ربح ربح الاكتساب لأنه في تجارته يربح وإن خسر في ميراده إذا موضوع الخمس مطلق الفائدة شنو دخل في كيسين خمسين فطلعة تسعين فحينئذ يجبر أحدهما بالآخر إذا موضوع الخمس مطلق الفائدة وهذا الكلام سيح ولعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة في غير التجارة بربح التجارة لبنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة لأن بنائهم على أن الموضوع هو ربح اكتساب لذلك لا يقولون بالجار لذلك لا يقولون بالجار وعليه فلا يحسن المصنف وغيره لا يحسن أصلا من التراس ممن قال بثبوت الخمس في مطلق الفائدة هذا التخصير من بل يلزمهم القول بالجبر مطلقا وعليه فالتفصيل بالجابة والقول بعمومه ينبغي أن يكون نميين على ما ذكرنا فلاحظنا وتعالنا سيدة أقول إيش ولا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب أو التعميم لمطلق الفائدة ما يفرق قلنا موضوع الخمس رفل اكتسابه أو قلنا بأن موضوع الخمس مفلق الفعله فواحد، ليش ضرورة أن كلامنا في الجابر بلي مو في الحساب لا فيما يجب فيه الخمس فمتعلق الوجوب ايا كان العنوان الخاص هو رفل اكتساب أو العام، أيا كان لا تنجبر به الخسارة الخارجية لا علاقة بينهما ولا ارتباط حسب ما عرام ليش وين اللي عرفنا عليكم السلام وين اللي عرفنا عدم الارتباط بينهما غير في فرع الصدق الفائدة شو نحفيه بالنصد ثم ماكن على فرض كون موضوع الخمس ربح الاكتساب يقان ربح ربح الاكتساب يلس خسر ميرات أما على فرض كون موضوع, موضوع لكم اسم مطلق الفائدة ما يقال استفاد ثم يفرق بين المبنين بل هناك فرق بين المبنين واضح؟ وتلك الخسارات كما لا توجب زوال عنوان الرب أيضا لا توجب زوال عنوان الفائدة يقولوا استفاد يقولوا استفاد 50 ألف معينكم من المنين و خسر الخزانة فلا فلأت استفاد 50 ألف فلا وجه الابتناء الجبر وعدمه على تلك المسألة كما لا يخفى لاحظ وتدبه فما المتفيد؟ فسيد حكيم نبهنا لنقاش آخر وهو النقاش في أصل الصدق عنوان الفائدة مضافة إلى النقاش في المؤمنين أن هو للسالم المؤمنين صلاح الشأن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 فتلف راس المال او بعضه من نوع منها الاحوط عدم مجارسته سيدنا قدس سره بره بين ان يكون الخساره يعني المسألة مسألة أنه البحث مقامه مقام الأول التجارة الواحدة مقام الثاني التجاره الثانيه كان واحد عنده تجارة الواحدة يخسر فيها ويربح فيها كان عنده تجارة وعنده شمه مكتم بتأجير مثلا مصنع الآن كلامنا في من عنده تجارة واحده من كان عنده تجاره واحده وربح وخسر هل يجبر الربح بالخساره او لا لان هنا تجاره واحده سيدنا الخوي قدس سره يفصل بين الخساره السابقه على الربح والخساره اللاحقه للربح. الكلام فعلا في الخسارة اللاحقه يوجد الخسارة يوجد بعد الربح اول ربح بعدين خسر يقول اذا اول ربح بعدين خسر في تجارة واحدة يجبر سواء كان في فردين لنوع واحد او وقتين في فرد هو عند تجارة فقم زين خصوص القماش الإيراني ربح منه في شهرين وخسر منه في الشهر الثاني لا اشتره ما يجبر لأن المال واحد المال واحد. فبما أن المال واحد فإذن ربعه في الشهر الأول ألف وخسارته في الشهر الثاني ألف يعد أنه ما ربح شيئا في هذا المال وفين. هذا واضح فلا يجب عليه وتأرى في فرد واحد في فردين لنوع واحد ربح في القماش الإيراني وخسر مثلا في القماش الخارجي لا إشكال لأن التجارة واحدة أيضا يسدد أحدهما بالآخر ولا يعتبر ربح فلا يجب عليه إذا إذا حصل ربح وخسارة في تجارة واحدة وكانت الخساره متأخرة وجوده عن الرب لا إشكال ما إشكال في الجبر ولا يصدق عليه أنه ربح ولا يجب عليه الخمس هذا واضح أو يربح بائع العبي في الشتويه الشتوية ويخسر في الأعباء الشتوية فهيلاحظ المجموع في آخر السنة ويحاسب كمعاملة واحده وهذا لا ينبغي إشكال فيه وقد تعرض لهمات في آخر المسأل ولكن الذي هو الكلام خسارة السابقه على الربح اللاحق أول خسر بعدين شنو؟ بعدين ربيع يجبر أو لا يجبر سيدنا قد تسر هنا يفصل بين مؤونة السنة ومؤونة الاسترباح إذا كانت مؤونة الاسترباح بمعنى أنه أقام مصنعا, مصنعا وصرف عليهم وخسر فيهم وما ربح إلا في السنة الآفلة أو ما ربح إلا بعد عشر سنين تمام هذه المؤونات والخسارات تستثنى من الربي بعد عشر سنين تمامها تس... ما يقال ربي كيف يقال ربي خمسين ألف وخسر على هذا الأصلاع كذا تمامه ويستثنى شنو من الرئيس نعم لا ريبة قول في صفحة ستنين لا ريبة في الانجبار بالإضافة إلى مؤونة التجارة أي كل ما يصرف في سبيل تحصيل الربح فيستثنى ما يبذل لأجل استخراج الكنز أو المعدن أو الاتجار يستثنى كلها ضريبة وجرة حمال مكان كتابة برقية بما يتوقف عليه الاسترباح لأن الخمس بعد المأونة بل لا ربح إلا فيما ما بل لا يتقيد ذلك بالسنة أيضاً مشترك سنة ترى يخسر أول في أول السنة يربح آخر السنة ترى لا قبل عشر سنوات ما يفرق وإن كان التقييد بالسنة يظهر من بعض الكائنات لكن لا وجه له فلو اشتغل باستخراج المعدن أو بنسج السجاد سنين وبدل خلالها أموال فإن كل تلك الأموال تستثنى من الربح بلا خلاف ولا إشكال إذ التقيل بالسنة فبت في مؤونة شخص لا في مؤونة الربح كما لنا واضح أما إذا كان هذا كله بالنسبة إلى مؤونة أما إذا كان بالنسبة لمؤونة الشخص في هذا الشهر شهر خسر السنه السابقه خسر في مؤونته في هذه السنه ربح ما يجبر خساره السنه السابقه من ربح هذه السنه لان الذي يؤخذ من ربح السنه مؤونه السنه لا مؤونه سنه اخرى وذي خساره خساره سنه اخرى لا خساره أو أنه في هذه السنة في أول محرام تخسر في, في رجب ربح في سنة واحدة ما يجبر خسارة محرام من ربح رجب إلا إذا كانت عنده سنة جعليه كما سبق فإن ما اعتبرنا له سنة جعليه يلاحظ المجموع من حيث المجموع فتجبر الخسارة من ال الاضحة هذا بعدين شيء يشيبون معنا أصحاب كالبزاز الذي يخسر في سنة ويربح في الأخرى فكل منهما موضوع مستقل وله فقم خاصة فعلى هذا لا تنجبر الخساره السابقة للربح اللاحق ولو في سنوات بناء على ما هو الصحيح من أن مبدأ السنة هو ظهور الربح لشروط في الكاسب فالخسارة قبل ظهور الربح لا تتدارك من الربح اللاحق، لأن العبرة في رفع الخمس بصرف نفس الربح في المؤونة والربح لم يصرف في المؤونة لأن الخسارة سابقة عليك فالخسارة السابقة لا توجب عدم صدق الربح في المتأخر فلا تنجبر به حتى في تجارة واحدة ما يقول وبالجملة يختص الجبر بالربح السابق والخسارة بعد الربح يجب. إذ حينئذ لا يصدق أنه استفاد فإن الربح المتعقب بالخسران في حكم العدنة فما تسالمت عليه كلماتهم من تدارك الخسارة بالربح التجاره الواحدة فضلا عن المتعددة لابد من تقييده بالخسارة المتأخرة واما الخسارة المتقدمة فحالها حال الخسارة في السنة السابقة فلا تجبر بالربح ومغخص الكلام زدتيت وبالجملة رتع وبالجملة رتع والمغخص الكلام فملخص الكلام في المقام انه لا خلاف بين الاعلام في جبار الخساره اللاحقه بالربح السابق في سنه واحده لان الربح وان صدق اولا لانه في الواقع لا ربح بعد تبدلي وتصاعد في الحقيقه لم يربح وانما هي صوره ربح واما عكس ذلك كما لو خسر في الشهر الاول وربح في الشهر الثاني وقد حكم الماثن بالجبر فيه أيضا وهذا وجه على مسلكه من أن مبدأ السنة هو أول الكاسب لا فصوره ولكنك عربت فيما سبق عدم الدرين عليه وأن مبدأ السنة هو فصوره غير إذ لم نجد في الروايات ما يشهد له بل الموضوع فيها في الروايات الغميمة والإفادة والإستفادة مما يكشف عن أن المبدأ هو ظهور الربح مشروطا بعدم الصرف في وأما ما تقدم على الربح من صرف شيء في المؤونة لاحظوا العبارة أني وصلنا للتأمر وأما ما تقدم على الربح من صرف شيء في المؤونة أو الخسارة فلم يدل دليل على انجباره بالربح المداخر نعم لا رأيبة في الانجبار بالإضافة إلى مؤونة التجارة فلنقل أن نفعين نحن خلال المؤونة التجارة من أول كلام لهذا انت تصرف صفحة ونص تقول لا تجبر الخسارة السنه السابقة من الربح اللاحق ولا تجبر خسارة الشهر الاول من ربح الشهر الثاني ليش لا دليل على الجابر ما علينا من صاحب العروه تقول نعم في مؤونه التجارة يستثنى الكلام نفوينا وانت سنة احنا 20 20. احنا كلامنا في وانت الشهر اذا انت تلتزم بان الخسارات والمؤن السادقة تستخنى من الريح اللاعق في التجارات تطوير صف حالي صف حالي احنا كلامنا في هذه النهج كلامنا على انه خسار الشهر قبل عشر سنين، والربح حصل لا يستخنى او خسارة في الشهر الاول والربح حصل في الشهر الثاني وستخنى هذا في التجارة الواحدة.